بسم الله الرحمن الرحيم اقتهت عبادت السماء القمر وان ير اياته يرون ويقولون سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقيم ولقد جنوا هم من الانباء فيهم مزدجر حكمه ما فما تغني النظر فتغل عنهم يوم يدعو الدياء إلى شيء نكر خش عن يخرجون وَشَعَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ مُّهْطَعِينَ إِلَى الدَّارِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وزدجر فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَتَتَحَنَّى أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ يُونُنا فالتقى الماء على ما قد قدر وحملنا على ذات ألواح ودثر تجري بأعيننا جزاء لمن كانك في ولقد تركنا اياه يتن فهل من مدكم فكيد كان عذابي ونضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟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 هم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا بَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُرُ أَو لَئِن ذُكِرَ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أشر فَيَا نَمُونَ قَدَمَ مَن كذَّابُ الْأَشْرِ إِن نَّمْسِلُ نَاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فالتقبهم. فارتقبهم واصطب ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضا فنادوا صاحبهم فتعاطا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة ورحدة فكانوا إنا أرسلنا عليهم صيحة و... حييت فانك من كهشيم المحتضر ولقد سمن القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نوط بمنذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نعمةً من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنزَلْنَاهُمْ ضِعْفَتَيْنِ فَتَمَرَّبُوا بِنُذُرٍ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا فذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَا كذبوا بآياتنا كلها كذبوا كلها فأخذناهم اخذ عزيز مقتدر أكفانكم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أن يقولون نحن جميع ينتصر سيهزم الجمو ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ظلال وسهر يوم يسحبون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 كنت ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر